بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملاء رسلا أولئ جنحة مثنى وثلاث وربا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 وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس الذكرون الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم قد قذبت رسل من قبل Wszystkie الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا لفضيله الدكتور الى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم. طيب ألا من الصالح يرفع والذين يمكون لهم عذاب شديد. ومكر أولئك هو يغور والله خلقكم من تراب ثم من ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنفا Ona! Well, يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وتخصر الشمس والقمر لفضيله فيوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل قبير يا أيها الناس وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازره وَإِن تدعمت طلة إلى حملها لا يحمل منه شيء انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاة ومن تذكر فانما يتذكر لنفسه وإله الله وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظلمات ولا النور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 إن أنت إلا نذير إننا أرسلناك في حق كيف وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب ذا الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب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 ومن الناس والدواب و مختلف الوانه كذا Allah الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سروا ولا وأنفقوا مما يرجعناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي اوحينا إِلَيْكَ من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ان الله بعباده لخبير بصير ثم اورثنا الكتاب الذي نصر خطينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو التضل الكبير إنا تعدني يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنه 张 لا يقضى عليهم فيموتون ولا يقض فقنهم كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرقون فيها ربنا أخرجنا نعم اعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر Come فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتى ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا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 أَم لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ آيَاتِنَا بل إِيَّاكَ يعد الظالمون بعضهم فَأَعِنَّا إلا ذِكْرِكَ إن الله يمسك سماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده كان حليما ظفورا وأقسموا بالله جهد أيمالهم لئن جاءهم نذير يكونن أهدى من إحدى الأمم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى أو فلما جاءهم نذير ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، أ ولم في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان 119. ولو يآخذ الله الناس بما كسبوا وكان على ظهرها Szanowni Państwo, Panie i